لا صَدَبَ اللَّهُ رَشُولَهُ الرُّكْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِذْ إ الشَ أَوهُ أَابدينَ نُرحَ لبُينَ وَوسَكم يحلطين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعلني لور ذاليك فتح قريب ولي يضيعه على الدين كلي وإن كف بالله شهيد. محمد رسول الله والذين معه اشتد رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعَنْ سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ يبتغون فظلا من الله ورضوانا سيما ثورات ومظهره في الإنجيل كذور أخرج شبقه فأزغه فاستغفر لا ضفستوا، على شقه يعجب الزرع علي يضب به. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً رم عظيمة، صلّى الله العظيم.